فانكحوه النبئ إذن أهلهن وأتوهن أجرهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذات فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب